تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن بِتَوَيْتَ مِمَّنْ من عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُمْ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ ناكلهم والله يعلم ما في قنوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن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 أنا لكم إلى طعام من غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا وعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذن النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتمه نمتى فاسألوهن من وراء إحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا